الليلة بغيت أموت من حرب الوداع. حتى صلاة العصر ما ميال ولا صليتها استغفر الله من كلام لا يجان ولا يا رب لا تغضب تغذل لي إلى عديتها خاف من يوم من يضيق الكون من العب اتساع وخاف رب لا إذا إلى عديتها لكن عندي مشكلة خرس المضالي لأن وساع يدخلني على الدنيا. ولا خلّيتها مريتها عام الدنيا هو دعست ليش ربا علتها وما ضت البالها ولا مريتها منحبها كل ما خلق غيري على الدنيا شجع أضربها جوا هو قت رجله محسستها سوق عمر يدير جاع على كعشاني إسباع عم يشوف شارعها لفتة بيتها مالها في لمتي ذمها وطريها متاء حتى يجيب يجي بفروحي لا سميتها لطيت منها ضقت من ثوبي وانشفتها البغاء وترد روحي كل ما لدت عليها ووحيتها ولا سمعت اسميه في الجيل القلب ويجيه الدفاع ما كان يسمعها ولا عادة نسم لبيتها والله لو انها جمزت خلطها شاء من قبل لاعرف متى تأثيرها ضميتها على غلاها كل يوم وكلنا في ارتفاع إني غضّاه جاب رواه كذا وغويتها وقالوا العالم رواي الحب ما فيها اجتماع يمكن جاوبهم سبل ونها وليتها. ومقالوا ومقالوا إن إلى ونيتها وقالوا العالم وقالوا وإن الحب ضائع والسبب في النصياع كنت محبة ما عبرها إلى ذميتها كان حبي ضيعه كنت يا حلوة بيا لو الله ضاع والعالم وانا بنيتها فليت لي شيخ الجمال وعرف وشناع وطبع وقول جملنا بحبك كما حبيتها هذا قراري والقرار الصعب يعطي اقتناع أغاد ينفرح يجعل أو يعسى أو يتهم قالوا عدروني لو قد عان سببته جاء النفس لو مقدر عليها من أقصر رديتها روح تنويه همومي من صراع البشراء حتى فراتي قدموه يسجي وصمعتها